بلعجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آياته يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحُم مُضِين أَإِذَا مِثْلَهُ وَكُنَّا جُرَادًا وَعِزَّاً أَإِنَّا لَمَنْعُوزُونَ أَوَأَبَا أَنَّ الْأَوْلُونَ قُلْ نَعْم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 إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارقوا آلهتنا لشاهر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العديد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 يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات التوفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَلَا دِينَاهُ أَيْمَنَ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقَتَ الرُّؤْيَةُ إِنَّكَ ذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهَا ذَلِهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ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 وَإِنَّ إلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَوْنَ وَتَذْرُونَ أَحْتَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمَحْضَرُونَ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُوطًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ فَلاَ تَعْقِلُونَ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 وما مِنَّا إِلَّا له مَقَامٌ مَّلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا لَكَرَمًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وتلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين